لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ذل وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تقفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويجيدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويجيدون ويجيدون أن يتقذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون أولئك هم الكافرون حقا وَاعْتَزِلِ الْكَافِرِينَ عَلَا بَنٍّ مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَالَ السَّاعُرُ فَقَالَ السَّاعُرُ موسى أكبر مِنْ دَالِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثمَّ أَخَذُوا الْعِدْلَ إِنَّ دَعْدَمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى صُرْطًا مُبِينًا وَرَتَّعْنَا فَوْقَهُمُ الطَّرْبِ مِتَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمْ بُدُو كُلُّ الْبَابِ بَسُجَدَةٌ وَقُلْنَا لهم لا لَا تَعْلُوكِ الثَّابِتُ واخذنا منهم ميثاقا غليوا أعجب الله من قبل أن نعاوه ونعشبك كأنه آية ذا بقل أخرطان يرتدي ذا وصورة النساء كمضحة قال سبحانه قال الله سوءي إلهي خد الله إلهي ما الجهر الجهر إلا للجهر بسوء الثمان ومن إلا من فرح مهيين ظلم الذي ظلميه وكان الله إلهي وطوح هذا السميعا مثل مغره هذا الذي نهى هذا الكفرون السهر علي عليما إلهي ومث حرده إنه رفوه ربالبوه هاي ونقوبه وعطوح هذا السميع ومغره هذا القاقر هذا الخدك إلهي ورعليك فيه وصير رسولته أنه إلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبح إلهي قيام الله سوح الروايساني أما هذا الخير أفضل رسوله صلى الله عليه وسلم أما إذكا عمصره إلا هذا القائد وعلى قرية وما يلفظ من قول في إلهي سبحانه وتعالى هذا القمس وبقى إلا لديه رقيب عكي مر قوينه آيات قائية حديثة الروح السلسي هاي وهذا الكيسة كنتراروه وهذا القبضان حتى حدوثا عدنا وحكا شيئا إنه إذكا يلعني وصدعا كتابك لذلك هذي ذات الجوية قصة الكسدة وقلبه يوقديلو أي رسول صلى الله عليه وسلم هذا على الكبلان نخشى عينه قلب يقلكي قلب قلاد جيو لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب أي رسول صلى الله عليه وسلم هذا على الكبلان يذكر إله ينهاي هين تقلب قيو قلاد جيا إلهي نودك أقول نعديه وين بعد الناس إلى الله القلب القاس إلهي ندتك وروحه أقول نعديه ورب القلب قلام كجرو وحطه وسجله إنه لما إذا هجيت خلا ليها فائدة الله يمك مرك على سبحانه وتعالى وهو أيضا كبير مجد على إله سبحانه وتعالى لا يعبد الله من بالسوق بالسوء إن هذا الخلل يجهره فسيرين بعضهم يحبف السيرين وحوار كون إن روح إلا حوار إلا إلا منطري لكن روح قد ميات هنا حوار تو قبنا نتهي وسابدس البورسون صلى الله عليه وسلم ليجري إشكال عليه حوار الروح الذي الدنيا فإنها ليس بينه وبينها وبين الله الحجّة إله هي حوارك الروح عبد لما لمكر الحجّة وحجابه وحجّابه رضي الله عنه إلهنا ودارنا ولداه وعزتي والجلال روح عبد المريّ مرققها حتى عبد فصيل حتى عبد له رسوله صلى الله عليه وسلم قال لم يسيف في السقيس استغن فيه سهاسه لكن حوارك إلهه وطغياؤه مرقس ولا دارنا وانقهي لنا ينين. ولو بعد حين أي رب دهيا رسوله صلى الله عليه وسلم وقت به كسر وريكته وانقوه إلى نجاة وروح إلى الدل مركو إلهي بريص إلهي كردها مركا أما هن روح إلى روح هذا إلى الدل مي لو روح الدل مي إنه حوار أو غنان هن قصو السيره سول كان يليه ودي ذنبي وكفى في جابر صلّى الله جبريل وعائش رضي الله عنها بالجحظي هذا مركز هواتي وشو يرسله حكافذين ذنبي هذا هواتي ذنبي جب خير رامي رسول الله رسله لا يسب الله إله مجد الجهرة إن لجهر بالصويم من أن عمر القول هذا الهو ينروح هذا القمق هذا الروح توي بالماء الروح تواخين أو حوار أو وكاسه ومبناؤه إلا من ذري ما روح للذنبي مركز الروح للذنبي استجوا روحه روح, روح كلام فالروحي كثمين وهوات كشي كرساة ودعوين إسايا وهواري كرسايا وكافر وكان الله سميعا علما إن تبدو حضاة موجستان خيرا خير حضاة موجستان أو تقوو أدخير كرستان أو تعفو أذكى عسدان عن صوء ممان لين كثمين فإن الله إلهي كان عفو غفور إلهي قضى إذا أبو رب إله إلهي وامدك عاكسة بلام وامدك إسكال قديرا أود بلام كثو أولا أو mahluuq isaadan kaawad balan u ilaahay wax iskacaasiyaana wa ta'ala marku idin koon idin ko ilaahay ku baanay caasiiga badiyo oo ruxii aqabe karto wax ku salaayn karto hadal laa ku dheekarto inta kugu yiri oo salaaha oo gacan aad u geystan karto او تعفو عن صور روح كثمية كعكف روح مجر و روح كثمية عكفية إلا إله سبحانه وتعالى الدرج و أقرق عباوية رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله كان عكوا إله إله إلا سفالها اتكرم أدونا سفالها في كثرة و سنوك حتى جعلت و كتابت الروسة و كثرة من إمامك و بابيين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نجد يهود هيدو سميسي سنته أخي فو دنتي وحوه يمث إلا مكي لي الميت وقال روح المسلمة إس كده يساوه اللي عاك إلهي بلوه وما ظلمني عبد مظلمة صبر عليها إلا زاد الله العزاء أي رسول صلى الله عليه وسلم روح الله ما ظلميه وما صبره الله كان عفواً قديرا إن الذين بقوة بالله إلهي ورسل رسل فقف لنا ويردون الدنيا أن يفرقوا هنا الكلام قادم بين الله ورسوله رسل الشيء إله هنا الكلام قادم إله إله ورمي السنة لكن رسول كان مرمت ويقولون لهاي نؤمن ونروينا البعض رسل أن يستقدو هنا السمايستان بين ذلك رسل الشيء قيدنا فقف لنا لحو الله هنا يكسر سبيل وطائف القابان ووكا أمر إلي إله يكفي تحركي يهين ورائف حقا هو السيد عيارة وقال الله عليه وسهلا حقا بؤلته أكيد إن الذي يكفر ويبوض ينصار إياه وحي على المسلمين هنا يهدوا أنبي الإله الثب يكرره ويسي انتاها عيان عادة عبضان يصدح بقوله عشان برسول كان يقول إسراله الله عليه وسلم وعنصوش انت لصوات درجة نبي يجيز النوم يجي آدي آدي هادوبد نعيم فبقولالكم بين جاريه صلى الله عليه وسلم الله سيناي سوو دلي با وخاي خاي اا حديث دا لا ابدا ووريي صدق بقولي شان صدق بقولي شان تفهم كي هل بكرو نسين نصروا صدق كرو يهودنا با كدسن دني لا موسى او سيلاي شايي آدي آدي ودغانو دييدين وخد بان او و هي وتاي اي كدييدين مليا وهم الذين لا يحد الله او رسوله لا فرق بين احد من رسله وكو الهي هو يصارخه دهو ان الذين يكفرون بالله ورسله كو الهي الرسول وكفر ايوه حتى الرسول وكفر الهينا إلهي روحا بالله بين إلهي يرسوش إنا خلصا لنا إلهي وروميسننا إذا قال هذا الصلاة يبقى كبعا قال إلهي وروميسننا لكن إلهي سبحانه وتعالى من لنا رسوشي شهر وإنه هل رسول روح بين كل هو البين ويقولون الله يدومين بعدا رسوشا قائبا طمينا ونفر البعضا ويردون الدولي أن يتقضوا إنا إياشان بين ذلك شروشا عيكالقال إياه إليهم قائبا الروميين قائبا وابينينا إنه بحر روحي يوني فوا رواية قصة عشان سبيلهم والضائع قائلن ورائك فوا سهميو الكافرون وهي حقا في الباب واعتدنا ومضيار جرين لم كافرين فوا جاروا عذابا مهينا عذاب حنون بلن إهانة يدلي يبان والذين آمنوا بالله ورسوله وحقا صدق رضاوهم وامتدى نبي الله صلى الله عليه وسلم كلها سفلى إلله ويا رسوش والذين آمنوا كل بالله الربي ورسولي ولا نفرقوا عن كل قاضي بين احد لوق او من اسسكم هذا احد احد مينك أحد قدينك احد احد مينك كقاينه مينك كاسن بيني نو ولا نفرقوا ما كل بين أحد منهم احد اوزنكم ما انا اكيد كف وينو كامر ما نصبح ثاني ولا هي القوه صوف الدب دمبو يتهم إله سندانا وجودهم أجل قدي وكان الله غفورا رحيم. هو السدعي. هذا حتى دب جلبو عليه سبحانه وتعالى أو شتك أنهن إله سبحانه وتعالى وانظر في يونان يوم يتركوا في السؤال ينمي لهم ثمره. أهل الكتاب أن الذين هنا السؤال يجسوس عليهم كشارة كتاب هنا تقرصونه من السماء. هذا السؤال كتاب نور السد. سأسيب الله يبارك سبحانه وتعالى. فقد سألوا قد يسافر السؤال. ويدان كتاب الى حجي تايي وري هدي هدي يا نتا يغود الله هو قصص الله او مرقيتها نده شيغيه او ورسول الله يا راعو هذاي كما سؤالين قال فقد سالوا حيث سؤالين موسى النبي موسى اكبر من ذلك وحايلك سؤال مكتوب فقالوا وكوي كانوا اي وحيث دهن ارنا الله الهنا تص في إلهي تصعدان هو الهي تعنص اضغطنا موسى و فرعون وانا سعدان وارض هذا هو الكتاب الهي المسودجي نتصي الهي وين هم انعرد يتنى هادو وين يسألك اهل الكتاب وحيك السؤال هي ان منك اهل الكتاب قالوا انتو نزيل انا السودجي سعاليهم كتابا من الصماء انا اتدوش على كتاب السماء وهي الهي فيهم فقد سألوا وحي سؤالين هدالي سألك سؤالين موسى نايموس أكبر من ذلك سؤال شاء لهيك سؤالين هسي وين وفقارو حيض الله إله إن توصي جهرة سع أضاعها فأخلف مصعب ما في صعب هم إله سبحانه وتعالى كل الوضوء من تيم قيراق وتوقي ومركث ولا بختين بظلمهم بساعي ظلمهم بساعي خلاص وق وتب حال توقي وكل وضوء بختين ظلم جاء السميان يهرب القاعف وهذا لنا إله إن توصي ثم أخذ العجلة دي بيجي بي بي وجه السماء استمر كده يجي عتيم أو كونوري ثم بعد ناسهم من بعد الموتك وانتسلوط البقرة في صمت إلهي ملكي سأقول نعمل بشروف خير انتور لانتهى هذا الأن لسيون نوريس محالة فرحين سبحانه وتعالى آدي آدي آدي هذا قلت بالجوء قطيع عصر ماهين ثم اتخلوه قال حجل الدول من بعد ما جاءتهم البينات إنتي آياتك عد عد ويكملتها هاي إن إلهي يجي دلي انت نمر له أو أودمن أي يدبي إلى سمايستان ثم تأخذ الحجلا ويسمايستان إن بعد ما جاءت أنت أودمن عط تكذب البينات أدل الله إياه في الجواين كعاد عذة إله حق يستوجب من إله سبحانه وتعالى الرسول كيس كأيده أنت ما تكذب يدبي عاودم فعثونا عن ذلك إله وكر سبحانه وتعالى وأسقحني وعلي وحاح سمايا عن ذلك قال لا والله أنت على جي سمايا وان أستني وما نأو قوانين وآتين موسى وهارون لسلطانن في جوب مين عبد دليل عد يتجعل او يشارليس انه رسول الهي عبدين ايتو ثغالكي ايرلوي قران كورنسي انت اندي تاكلاي فسدي اياسني ورفعنا ويهود وكان كيريل فوقهم دشول اطور بورت بمتاقين بصائم متاقين بلان كوين سبب تيم الهي كتابتي كتاب تمكو كتاب كتاب waadin tan walasunduree waka inta sannamuhu ilaahi subhaana wa ta'aalaa kitaabti Allookeen marka taayeen marabnu ma qaadannayna marrumayn ilaahi subhaana wa ta'aalaa in to bursoo qaaye wo daruurta staay dushad lakane marka salaay و اذن بل ان الى ما قال سنه كتاب خراعي سنه كل دقمي سنه رمين سنه مسوان كوفه صحابورته و ان كل هذه البابسه وقلنا وحن لهم يغوا يدخلوا الباب باب كاع مجاودا بيسمر ده غره سجدن و سجدوا وقلنا وحن لهم يغوا لا تعدوا حساب daba la qosata iyo maasi ay hubad ka dhilaayaan ilaahay dambigaana naga dhaasan rabna ilaahay raashin ma rabna walaal u baxsanayay muujowayno imanay wadasta afayna soo toobada qara iyo ilaahay oo ilaahay iyo ma haday goola iyo khayr darsii dooda iyo إلهي وملئه سبحانه والضريبة عليه مذلة أينما تضرب ما لكَ الشطوي قدومك كجوعان إلهي الدليل بدسه وصارك ورفعنا فوقه مطربا طاقم وقولنا اللهم حمكني واتخول بعض بعض كجلك في جد المجال أنك جرى إلهي قارئ إلها إلين كحرئ إلينك سجدة كرئ وقلنا اللهم حمكني لا تعذو في السب إنك كرئ قاصدا لكن مالك إنك سبت ضامن قلهم كفده ودوان وأخذنا منهم عن قادمي haggora mita gambala no qariidan على faa balan ka dhaartaa la socoto balan aadi adaa oo taar ku key oo taar fen ayan ka qaaday waligaa waxa oo la ma taa ka dhaxay marke boorti meeshee lug u ceeyay waa diidan wiya ay balan ka yaan samdeema naqbiin balig burin toori saab taa mita taan وقفرهم <تصفيق> قال لماذا الله بأياتي لها يكون قفرين وقتلهم تلك الأنبياء النبيلين بغير حق أنه يكون دلين وفاولهم هذا الكيودي سيبتي ساقنا قروبونه يدهن غلف قلبه النو محاق لأوبا قفوليها يدوري قفولا ميالا قل يكرا سيدا اي لها ندرت يدبان لعنهم يقول الله عنه نظنه ميالك الذين كفروا من بني إسرائيل مياله يساسوا عنه بقوله فرق بل صلبه قدو نقف له إذا أيقش <تصفيق> عن ما هي طبعا الله وإلهي بقولت الدبوري عليها قولت تقول شايلوا إلهي بسمحنا وتعش شعبكوا لطيعوا ودي الحق إنه قالوا لكن إلهي هي رسوله سأع الأستار أن أصوم مرغورا رغم من أيها القلب جال مصحيه سو سن حق إيمانك وقلوب الله إلهي ب الدواري عليها قولت تقول شايلوا بالكفرهم صار صار قالهم Käy niin, mitä olet tehty, joo, mitä olet tehty, he eivät kuule, että hän on joku, joka on joku, joka on joku, joka on joku, joka on joku, joka on joku, joka on بلن كشوي له لقرا ويكتبهم فبما نقض بهم فبساوي نقض بهم برينت ولا صارت تجد ميثاقهم بلن أي بريين وكفرين هي جالمة والذرت تجد يا أي كجالبين يا وقتل كل كله واحد كتب صنف العالم بيا بلن كذا يكتبهم عادي إلى كوي القرآن كيكون مخلوقه وكو كبرين نبيه ده غير حسن منا إلى حق المدبلا حرام بين نبيه ده قديلا وقولين هي هذا القول إذا سينا سيبت قلوبنا غلفنا يدهام قلب ما مال واحدة لباله هو قفرين بان لعننا قل لعننا انت دارت بان لعننا بل قلب بقوله صايش لقان ما قفل ليه ويقول سيلي ينيه طبعا الله عليها قلوبة إلهي قدرشنا الدمارين إلهي قلب بقوله يا شاباتكم بالكفرين قال لي ماذا فلا يؤمنون إلا قليلا إيمان يرموهين ورموهين عمدت يقول كميدوا قادوا يرموهين وبكفرهم أيضا، قال لماذا سبب يوقولين هذا القول على مريم؟ هاي كلهن بيوتان عظيمين ويل. بلايك براءة كي منو المدنى إلا تمت بكلهن. مريم بنت عمران. وبكفرهم وبسبب كفرهم يوقولين على مريم بيوتان عظيمين هاي كلهن بنادل عنهم بهذا كان لوس قدره. يوقولين هذا القول إن أنه قتل المسيح ابن م... مسيح ابن الله عشان مريم. رسول الله ورسلك إلهًا من دلك إله حي وما قتله مدلك وما سلبه ما ينصبن وجدكم خيرين ولكن شد الله لون مدلو اي كان شيء متكم دات رومنسنا يا صحابتي فيها حواريين في, في. اي لو اي كان شيء ايش اللي لو وإن الذين كو يختلفوا سقراطيه عيشه لا في شك بين دلك حتى ما هو شك بين كجدن اي الله سبحانه وتعالى ما لهم مصنون بين يلا عيسى بالكيسة من علم علم وملك إلا تبع الظن مرايح عين ميّن وما قد تلو مين الدين يقينا صلبه إلهي سبحانه وتعالى كبت بادي وقرق عليه مركو أجرئ للدري أيه وحجي كياج الندى باس كياق أكرق عليه وكمدر سنار لبي الطهم بهاي بعروض ضهان آه أو ويل يليل حوارين ليجري waxay rabaan ay ku sameeyaan ay dilaan wiil yar bayri markaasuu ku celiy kibaayeen mid ku celiy kibaayeen adiga weeyo markay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka oo sheegay in loo ekayn nabi ilaahay ciis ay dileen waa wiilka oo ay xawariintiisii ka ما نستال بنين وهذا صايبكم واحد على علامه دا طيب نبي الله عيسى صلوا عليه يهودي باثر انده اللي مركا صار دين قيد ببن توي بن 1000 ما الله عيسى صلوا عليه صاحبك على علامه تلك وما طلبوه مصلبني ولكن شبهه الله وهو قريب عيسى وين الذي نخترق قوه فقلافي في نبي الله عيسى ارمي يس يدكيس لا في شك به سغينه من نبي الله عيسى حق سو اني دينين كلا وكش كسين ما لون ما سغنان بي عيسى يدكيس من علم الا تبع الظن ما عين وما بل بدليل تفعل الله هنا الجيلان تا اسكدا تفعل الله اله با قريري الى حق سله الى قر مجراي حقا سماده وكان الله عزيزا إله وغالب يصويه الدول أيه لقبع أكاده إلهي محضونا إنا للدنيم وحق عركة أجياء وحل كتن وراغه إياه ونحايدون إياه ملك إلهي لقاب كان محيه وحو الدول أيه ومضمي المريون بل رفعه الله إلهي وكان الله عزيزا حاكما إلهي ومقفوه و... وإن من أهل الكتاب ما من الكتاب الكتاب تكامين ما أحد إلا عبدو كميديه ليؤمنان وشماليا به نبي الله عيسى قبل الموت لمشائف قار يوم القيامة بيوم قيامه الكور ايه ثمين ايام ويوم القيامة ده يكون هواني عليه شهيدا مخاتل راوا فسر با لو فصل ايدان ان تانا مرول با ونافي او من اهل ال ما من أهل الكتاب أهل الكتاب كما من احد الا حد احد اهل الكتاب كاجلو ليؤمنن هو ثمين ايام او ال ثمين احد كاشدي نبي الله الحقي قبل الموتية إذا ضميرك ضمير كاس أي على ون مردوع عليه وطيب خصين ثكمنا روحه يدان وحلو عينا قبل الموت قبل الموت سقيفة إن هذا ضمير دمان لو حد جنوجه أنتو صادمانن أيو بيروماينا يعني كوه وقت يجرو عمرك وادون كان يمدو كان عناش على سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات كاره دين ثاني أيو دكت كفعة سبحانه وتعالى شرقي سوى سلي لثبي يا كان وقت جيسي لو فرينايا، لو فرينايا، عدوم ko ببركوبة إيش سوى ساعة أبو دجال، إما نيجايو دجال بودي لا يياه، أما دجال بكسف راني كسر الدقي، مركو قوة وقت جاي جابوا في مينايا، بميركاز إن مركو نقوله عيش لو قبل الموتى وعلى وفصة لي، وهاك على وفصة لي قبل الموتى، الكتاب، نن أهل الكتاب ما تجدي إلا وقت يعني رومين تحبون ترين ترى على مركى نفتو قبض عيسو أيه وصار رومينا أيه نبي له عيسو وين من هذا الكتاب ما من هذا أحد كمنه إلا هابدو أحد كمن هذا من النور رومينا به نبي قبل الموتي قبل الموتي هذا الأحد كان الكتاب كان موتي سكارب نبي له عيسى رومينا نبي وقت قبل موتك هو أهل الكتاب قال له الكتاب عن فرق دمر اي نبي عيسى رماين ويوم القيامه يكون وهان عليهم شيء لا ذا فتره ما قاوا فسروا قبل الموت ان نبي عيسى لو عي رجعين انه يهي قال الكتاب قال ما كدوان يبو نبي من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبه طاب بذلم ظلم ظلم ذلم ذلمي من الذين قوه حقوا ركا هذه هادوا يهودي ذلم حق ولا كيني تربتي حرمنا حرمنا عليهم ذشور طيبات وحياله حلالها او حلال لو خاري لهم اياها وبالسدين بسال السدين غيرن سايداتك كجيريين او الكل ييين ساجن عن سبيل الله كثيرا بان wa habran oo tayaba ka xarimay wa allahu subhanahu wa ta'ala ruuxmarku ilaahay subhanahu wa وإلهي caafiyo wa habdan oo ilaahay u soo waday ba ka gooyay oo laga joojinay saas uu rasuul keenay sallallahu alayhi wa sallam ina washaygay ruuxmarku ilaahay caafiyo argaad diba quyaranaay caafimaad tuba quyaranaay raahaa adunkan diyo wakas iyo qalbi daganay tuba quyaranaay ruuxu noqonayo iyo walbahar iyo muruq iyo iyo إياك أهل كتابك إنك أساس من أورشك الرسول صلى الله عليه وسلم واحد بضان وهيرب هو حلال أحايا وطيب هو ومعانه فإلهه وجلتك أي أمرك إله عسيان لقى عكم حرميب عكمية هيربك الكير وعجايبه أنعن فصلتها هيربك ووصي عام بقى لقى حرميب نحاس الله إياك إلي وهو إله حرمي وضم بأي الجران أي نفط الظلميان وإله الظلميان ومخلوق الظلميان فَبِظُلْمٍ فَبِصَابِ ظُلْمٍ ظُلْمِ دِلْتِي من الذين دينا قوة حقه الله هادو يهودو ظلم قاد سببتي بان حرمنا عليهم فشوه الله طيبات وحيالاهم وناكسناهم معناهم واحتر لها وحا طيبكم وحيالاهم لوحة لليهم طيبات كاسر لوحة لليهم وبسا الدين ايو هورستاك دين اي انسى الاله دادك كورستايا انكافيه عنهم بلالالدين دي waxu iskudeyn jira ayuu dadii subhaana wa ta'ala u maayay janaa inay aawadaan roo xaraanta marka saad drteed baan tayabaan ka xaraamnay uu alle subhaana wa ta'ala wa akhdeeb iyaga saad drteed baan wax xaraamnay waxyaab tayaba arba ay qaateen waxay aan ku ahay raba أموال الناس دف حوله اي كوونه بالباديل شي حق دراوي قد خويش حق درا كويجين واعتلنا ونو ديارنا للكافرين قوه غالده قومو الكتاب ككميده عذابا اليما على ادي, آدي ابحن بون ايا نو ديارنا ادونكينا وكاسه هياله بدنو نعمه اها او معاناه وحوتري ايا لاغ خريو الله سبحانه وتعالى واقم قاشو دف تضبن فبدون انت كخيرن هاي بانو خريما ديباد اربا اي قاتين وقد haluhu anu ribada laga reeyay cunaan wa akliya anatan من cuneen darted baan uga xarimna daybaatki am wala naasi dabtixoo ay ku cunaan bil baadir wa atnaa al kaafireena min al aadaban aleem koogaaloo iyaga kamida aadab xanuun ah aanu balan basugeeyo maxaa aduunka laga xarinay waxa uu dheer ilaahay horkeysa subhaanahu wa ta'aala ay في العلم علم عامه فيها كاميدا هي ولم من سيدنا عبد الله بن سلام يي هنا بنان بكوب بانو وحاجري الله قيبي سبحانه وتعالى علم مقدور يودنك جو رسول جنو بشري اجرام سلامك رضي الله من عنه وارضاه ذكر رسول جنو بشري بكاميدا لكن هي شيء وارنت اال كتابك سنه نقطه عذاب علمك لو دياري او هلغا خرب ديبادك سا ارن نو نقطه ارسخون كو خيدايت في العلم فيها ilmiga soona waxa weeye wax yar oo wuxuu ka yaqaanaa khoban oo wax badalan u tareen roona ilmiga wuxuu lamid yahay sida uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bariyay qalbigiisa uu u xasireey oo uga bulxo dadka qaydada adag loo an إن أن نزير كتاب كل ذلك هذا حاجة هي وما كتبت نزير الذي من قبلك هذا غرطة والمقيمين الصلاة والمتوا باللواح وحلاصو قدره أياً من فسرينتو أم دخل المقيمين وحن أمان ياألله سبحانه وتعالى قوة توسية الصلاة الصلاة لتك سلادة توسية أمان سكروا وإلهي الجليل يسحانا وتعالى وإلهي الرالي هي والموتون الزكاة هو الزكاة الضحي والمؤمنون بالله كو إله الجميع واليوم الآخر ورائحة كوة سنوتين وانسن دونس أجرا عظيمة أجر آدي أذو وين نبضل أي أنصينا سبحانه وتعالى إن أنه, إنه, أنه أولحينا إليه كما أولحينا إله نوح والنبيين من بعد أيضا يضا سبب يوشك أنفس أنت سبحانه السحاب ساحب السيرة وحريب يصاب طحيب لماذا؟ يهود بروحين لهن رسول أن نبي الله موسى إنه إله وحيد لم يبع لهم إلا إن كانوا يؤمنون سبعًا سبعًا على ما يصوم الربيع وراء لغمه إله سبحانه وتعالى صفر صعيدا خصوديا لا هذا صفر تبندوا الكسر إن أنو أو رحينا وأنو رحيون إليك حقا كما أو رحينا سنو رحيون إلى النور والنبيين من بعد نبي إسحاق كذب وأنو رحيون إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباع وهي عقوب على الوكسيون أصباد قد ما شرده عرفته ايه كده القبيل ايه هكذا سفراء القبيل القريب والنبيله هي عقوب برلبيه التنويه انسور لا يوميه كده القبيل له انها أصباد لبسيب والأصباد وعيسى ايه نوحيونه وأيوبا ويونسا وهارون وسليمان وأطين الزاود الزاود والكوات هكذا كانت سبحانه وتعالى هذا يوميكين العنفر الذي نقول عليه اوه انبي الله ما كدري النبيل اي موسم عيد ما ان او حين ايي نبي الله خاتم كه ايراه كبلا كما او حينات كانو وحي الى نوح نبيين دعدي وهو حينه سغا كو غار بعض وعيسى وعيوب ويونس وهالون وسليمان وآتينا داود الزور ورسلا بنوحيوني وحينها دي هراء القترة قعطا ورسلا بنوحيوني قال قصصناهم أن قصصنا عليك الزشارة من قبل هراء لقد قصصنا ورسلا بنوحيوني لم نقصص عليك أنه كوشين لي وهذا فضعي بقول إيشان يتمنى هذه كتب كتابك اللقاح عمضة نوي أنبي ذا إلهي ويحصوش إلهي ما رسول كان على ترى لا ليس الرسول سكو اللوح يودى وحده الله دلوي كوا نبيي لو وحيوده كلي ا يوا بلي لكن كوا انت لا انت لاي وحيوده حدنا او دلاي او ددك لو دلاي او كتاب لو سودهي ايا سده بقولي شنو طبعا ساد بله وحي وارسلنا مقصوص عليك وحنوحي وحي الرسول انا كا قسننا نكو شيون وكلم الله الهي بو الله ده موسى تقلين تاسيا يسا قس يعني ونوى له ذلك السجن إلهي يتوصل أولا الله سوال عندنا وسو الدين أي إلهي توصل الله الله كلم الله موسى تكلم رسلا بنوحيون مباشرين حالائين واب الشعرين أو الروح الرمية واب الشعرين ومن دينين حالائين ومن دين كبين يون مباشر يون. إلهي سوصل أول درجة مكة حق مدهيون إلهي سوطه رسول أول أي نوع عضيين إلا الله يكون أرسلنا الرسول رسول شاند خيبه عليه سبحانه وتعالى laa la yakoono soo sanoo haan liinnaasi dadka ala allah ilaahi dushisa hujatan sayna ilaahi fajaw geeri way qiyaama adilla sayna ugu hed ayuun dihin ilaayu waxaan ma noogeen إن دتك إلى يفكر يقول داركه، هروح الداية شو مستوي؟ هذا الروحة كتاب كاني وكمنال والبيئة له، روح آخر لما هو أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيادة القرآن أيام منال ويناتل، أحديثي ومنال ويناتل هذا علو برموايدو أو جهل خدمة أو واحد بلن أو نين خارج كمية ها إلى يفكر في رسوله صلى الله عليه وسلم هو رسله جرموايدو مقال بقصي أبكم ما قشرو عرفوا ألقى قصي لوعا لقصو أتلقى قصي مسكع الكهف اللي بالقصي قايوا ألقى قصي واحد الله بعنه ولهم بالقصي مركز حدنا كتاب في وقاس إلهي أنتم أكو تلاقي وجوه بيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدان ووتحس سواء من تحت جوبيه لما مركز عدد برموا إلى عودة عودة هي المس روح عودة إليه أنت عودتي سهلة يا مالك إلهي وحول إله سبحانه وتعالى الرسول مبند راي وحرصوش أود الرأي لأن الله يكون سيناً الناس يددك على الله إلهي جيس سيناً وهيري من حجة الدريق بعدها حصله سيشكتهم في حجاهي ستلوه يوم ومارك إلهي الله تولى على واحدة الجيس سيئة واحدة قطة ووحدة الدريق سيئة شو انددك وهيري وكان الله عزيزا حكيمة إلهي وامي الغارب هو حدنا أنكفيه سوى غالبة حدنا شوهوا الاسمائحة قالوا والكحب انت صد انت كسم انت اله البنية وعيان ووحيد دونان صلى الله عليه انكم له اسكم وريني واسكس بياتي وعقمات ثنائية واسكس بياتي وكاسر تاسم هاي يقول له انو حكيم يهيوي الله سبحانه وتعالى يهيوي يحالين بيتاسي قد عدل قاد بض لكن الله الاله بيشهد عذاءكم بيني ورسولني ماذا يريدون؟ يكون هذا الكتاب كأنه ملعوناً؟ لكن الله جل وعلا يشهد قو قرصن لما انزل إليك وحء كسوة الدجى من وحي رسول كتاب كلام إلهي يا الكلام كذي إلهي بسم الله خاتفه وعليه سبحانه وتعالى أنزله إلهي وسوة الكتاب كان بعلم وسوة الدجى آيات مجر حرف مجر إلا إلهي علم وسوة الدجى إلهي سبحانه وتعالى وهو البوء أي علم وسوة owu taragalay in inta adoonku joogo oo ka gaaraysa waqti Ilaahay ka qaadan laha oo noqdo marin walba iyo saad walba bimaa aad soo deeyo kale waxa taas ku daada Ilaahay xilliga ku soo هذاء هو كذبينا كذبين لكن الله إلهي بع يشهد مرخاته قصوا بما أنزل إليك وكتابه كلام إلهي إلهي بساق فوق قصوا إلهي بساق مرخاته عيون انزله إلهي كتابك مسودا بعلم وكسودا والمرائكة تنا يشهدون يبون والمرخاته إنه كلام إلهي يبون والمرخات فريق وقفا بالله شديد عند كلام حارق الضبان هذا إلهي وإن كره يستني كتابك إنه يستني كتاب كسيه إِنَّ إلهي سودكي نورا ديق الصود دري إلهي بقوا وغفلو بِاللَّهِ شَهِيدًا الشديدا إلهي من إِنَّ الَّذِينَ إن الذين كفروا وَشَدَّ الجالوه بي وسدوا عنسى إليه دكنا كنت إذن تيلاتي دي قد ظلوا هوين باديوه ضلالا باديو بعيدا إن الذين كفروا كوى الجالوه بي وظلموا إله والجالا حضنا الباقين بلمني قيس سنة إيش الله قال على ذل من قدر صيوب إياه إنه نف إيو مال إيو دن والبدر خبر ميعو إن الذين كفروا وضرموا لم يكن لهم إلاه ماهن ليقترب لهم في ولا فيه ولا ليهديهم إلاه متصي طريقا وضو إلا طريق الجهنم وضلا وتصي كوا ذل من قال ماذا قدر صيوب واجهنم وض وضال ولا اللي يهديهم الى ما مسطريقا ولا طريق الى طريق جهنم وي خالدين وكوارين فيها أبدا جهنم تدعى ابدن ويغول وكانوا في ذلك شداد في جهنم على الله اله يستغفر الى الله هو سبحانه وتعالى يا أيها الناس ذلكم قد جاءكم الرسول رسول بالدين بالحق على وديه رسول كاسي وهو الى الله لا سودرى ما <محراب> فسل... ربكم إلها حق السنة كيم رسول كاس أو فسند فسند الحق طع وح أو التحقية وح أو الشاجة حق وياه أيام صاد الرئي مر ربكم بقولي سبحانه وتعالى إلها حق السنة هدين خيرا بين لكم من انتهى رسول فأنه رمي سانه خير بين انتهى رمي بقولي سبحانه وتعالى وان تقصرو هدي أتوك فين اللهم ضموات إلها هدين هذا الجانب إذن إلهي ذنب بعضهم هذا كودن هذا إله عصيان وجعل الله نخل إله وحش ليرم هري إثنى وحش لوجتر يجدر بالمؤمن النقلام إله وحش الله ترى ما يعذن خوان بعض وغنيهم وإن تكفروا حدد خصوص الكرميسان إلهي من صوت الله يضبطها خير الله إدم كخير إدم طيب إدم كإله سبحانه وتعالى جنة إدم جريني إذن سبحانه وتعالى عريش إدم كفغني إدم ورب إذنك إلهي سبحانه وتعالى إبن هكاجيني وإن تكفروا صلى الله عليه وسلم فإن الله ما في ثماواته والأرض إلهي وحوى إذن كان بعنا ذلك يستمره يوحى قد حجره ونسره وكان الله عليما حكيم إلهي وعلم فضانه فرحا حنوم كم مضم إلهي بايق أنه هو حنوم إياه كم مضم بعد النمض إلهي بايق أنه هو حكيم ويمقف الرب سبحانه وتعالى عندك مقف هو الهي باقران يا سلام ويسكر لنسكوها بوانين يا الكتاب الهي الكتاب بذكر به لا تغلو في دينك ومن دينك انك احد بالبين دينك حدها ضعفنين ولا تقول على الله الا الحق الهي نعقول لهنا الا حق موين الهي اعينه الثالثة لا سيئ ولده ايا شيء صاحبه ايا شيء والوحح بهنا الهي سبحانه وتعالى وححقول لهنا وكند زينيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة لا تقلوا في الدين تنيا حتى الضغطين ان الاسول في الهي سبحانه وتعالى ملوسا جانين جيسان وطراثان وهو الهي و الهي سد حادي و كهلتها ولا تقولوا على الله الى الحق الهي نحق مي و احكا لا إن لنا عائين ان هو المصير المصير عيسى ابنه مريمان عيسى انا مريمان رسول الله و احكا لما والرسول الهي اصده له و كلمته و والروحن وهي نفخ من ولاه حج سكعة وكن كلمة داود والروح على حج سكعة قبل عنها في عمن رمائي بالله إله الرمائي والرسل الرمائي ولا تقولها من هنا ثلاث الآيات الثلاث وسهنين إذا هي الوصدة ولا تقول ثلاث الآيات الثلاث سهنهن إنتهى هذا الكاتج خير من الله بذيها وهذا الكاتج هي واله سبحانه وتعالى هذا الكاتج أو ثلاث سهن خيرا خير منكم دي إنما الله الهي اله واحد الهي والهك له ومعبودك هو بك مثل عباداته ادل اعوذ و تعالى ان قناه هي الجنك غلينه والهي سبحانه وتعالى كريم ادل اعبي و مثل عبادك غلينه قعرني والهي كريم والله حقا لما جوجه و الله اله واحد سبحانه و لدانه ينو ولد له ينو صاحب الله إنه, صاحب إنه شرك هو شرك الله له إله وكوفيه سبحانه الهي والد أن يكون ام بي لكن زين يكون له انه لاهي ولد الموت الا يبقى كان زين ولد الله له لو الا يودا تويلما كفلي انا ويلما وكا واخبان كفينه هو انه تريا مره او قورايسه ده الاي عواش البينيه هو وبان شوان غدنايناي مره هو قودا هو قوريا او هو شقينياو وا ثور درانه وكاسا واخبا كيسن ساي انا بحايه اسوان سبحانه ونزهه يا الهي ان يكون له ولد إن ولد الله بلا اله بلا له بلا اله ولا ولد ولا كفر ما في السماوات وما في المخلوق خلق هي مخلوق يخلق ذلك اله واسكلا وكفا بالله اله اقف لان روحا رعصا روح اله رميو رعصن ادراتين دو ضد يرعد نبضياني إلهي بايدن كفرنا وكيلنا هو إلهي باحفذناه سبحانه وتعال. وتعالى إلهي بايدن إلهي إلهي سبحانه وتعالى إذا دوري إلهي بايدن حوجنا يوم وكفاء بالله وكيلا روح إلهي كوكب الصون إلهي الرعسنا إلهي الرومي سنة إلهي الجعل إلهي باكفرناه إلهي يوم وعهد كيلاليو الشرك كيلاليو كيد لا يستن كيفا مكثن تاجي علم الصيحة بسكب رمهاي وسنك كت أن يكون عبد لله سامبا جيدا لسيحة إذا أدوان إلهي بناها إلا بحفظين كون ديو سبحانه وتعالى لن يستنكف سنتاج ما هاي وديدي ما هاي وإسكبر ما هاي أن يكون إني هاي ديدي ما هاي وإستوى إني اسليم هاي عبدا أدوان إني لله إله وللمرايكة تنعيذون ديدي ما هاي وإسكبر ما هاي المقربون إلهي اللي هو ومن رجل يستنكفى إسكبره يا لهتكاس campakte عن ق gibt olduğu الهي يا سكبر الكبرى صاعدة الهي الهي العديد جميعاC الهي ما كل من يَعَصِlag أظهر أغ wings أئدن في��릴 كنعم هناكOr pills كُبهيَمNwafaceim kamiohYadhimanaIyooariaulayī beashamNofa'Iya. Ald��이نا hi salud per immin me ixsai 용ohanaihrjaRizm DEQsgininem.btime A cada advantage in esa خ�ейuneid fartis ilaha la ixsailanih chiaba видим imanih Nouhi Qumsa prise. bas doo, ilaahum ka qiygooreeyay niyi aadanaha oo dalay iyo kan ugu dambeeyay ilaahay hortisa la imanayo markii ilaahay ilaayay iska kibriyow aday ku daran adaa ilaahay hortisa falahadoobay adaa naar aan laga dhiman looga nawaarin galay ilaahay wuxbe subhanahu wa ta'ala yiri waa sagaysha ilaahay waa اج جاء ذهب الى هي قسنا لان يسطن كيف المسيح كسانتاي ما هي مسيح ان يكون الوهي هي مد دينو ما اسك كين كسانتاي ما هي عدن اضن انه هو يهي او نوقد لله والملائكه ثنا يغون سانتاي مايان او دي دي مايان الى اله عبدو موي القربون الى اله ومن يستنكر هي عن عبادة فسيحشرهم إليه الجميع إليه xaashirna ay كل kulligoy faamillee deena markuma ka soo jeedaa markii ilaahay horti taleeyay maadawba dadka labaay noqdeen faamillee deena aamano oo amru saaliha dadka الله laga helay faywa fiihim من wuxuu arqnaa yuu dhameystalayaa ujeero ajir kood iiran wax laga gooye jirin ayay ay ku waree ilaahay seenay way sidoo mudoway oo jaayay dhigti deera tis ilaay wixii suma هادو الروح والبوحه والرقصي سو رسول كانو شاري الهي وحه وهاي سكان سقان هاي شده بض إربض الجريء النسقان تموي محاك النسقان يبتدي وين هداي بتجري الهي سبحانه وتعالى نحيس يفضل جيس في عزاه جيس في علم جيس ساس واسعي هاي عدنا جاري وين هاي أيو الله سبحانه وتعالى مرقنتوا أجل كولي سواف عوسي وحركنا ناي أيو يزيد من فدي ولي إلهي وحه ودر ياؤ ورب فالضوط بقلعه جرال الله بذب الله بس فضاني بذب مليئن هالك عمل كي وستني وهالك كريه بمليئن جرال الله ايه واعتم حيث يقول عليه واخذ الاله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضل وكوا كل ممين واما الذين كوي اس ان كفوا سنتاج الاله اني حاجدان اضاهم الله اني قضاني جعلابان واني اوار واستكبروا فيعذبهم إلهي وعذابا يا مات إلهي ورتي سلي ما أدو فالصوحة عذابا أريما عذاب ولبا آذي عادو حنبضا ولا يدون هالمهيان اللهم بيقوا من دون الله إلهي سكيس وليا ولي هالمهيان عدحكتوه وقرابوه وكان حضوه وعطرت هالمهيان ولا نصيرا نروح أهليا هالمهيان وحي وليس هالمهيان ادن كرح ادن قنيس أو وحقا ليس ميريام وآل إسماعيل هنأساس أقول عليهم يا أيها الناس دلوا قال جاءكم برهان من ربكم وحايرين بالدليل وإلا هي حاجة سكاهذي وانزلنا إليكم حسود الجنة حقنا النور المبين برهان كم فيها ونبي الله صلى الله عليه وسلم نور كم هو كان وكتاب كنوه أو حكى الله برهان وكتاب كلفته يسون الله نذكره واصحو كتابك والدليل إلهي سبحانه وتعالى هذا الكسية إنه ربنا سبحانه وتعالى رسول إلهي أي الدين وكاسو وكسو ضدك فسحربنا قل هو الله وحده ويكني ويوم انتبهوا كتاب إلهي لا تساو هذا لي تساو عبدنا وحده راي وح مر والبلاء حجوجي وحد ضم أنت قاضي يوم أدنك بالله بيسي أدنك أنت الوجود حجري مر كل ما له آخره سجى وح صدمة كار وح سوى البرهان ملك الله سوى الدليل ملك صوحوا البنحة ضينا يوي سوحا الهي وخيرك رد واني وحكا الله هانا يا مرهي هذول السجل كتد بروع وفهموه انت قد جاءكم يا ايها الناس قد جاءكم برهان باينين الدليل ربكم كتابك الهي وي اما ورسولك صلى الله عليه وسلم وانزلنا وانسودجي اليكم حقينا الرد نورا مبينة نورك عدمية وكتابك نوم صلى الله عليه باهني وحضر وحدو قفصا ايدان باهيو ابشروا فان هذا القران طرف بيد الله روح اقصلا طرف الهي بهي طرفنا وكيدن كهي فلن تضلوا ولن تهلكوا ما سمصقتم به افصلتم به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا أساس رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء لا يذق الا هالك وكتابه ووحى رسولك هو رميو باهني كريتي وداعو هلين مايلان كرهين لا نيج أسقون للروح كلها صرور إله قدري ما ينو حلاك سموه كلها حطو هذا هو قادم مركب ساس الرسول صلى الله عليه وسلم وده أسن كده تري والنور كان إله الشجر وده رسول صلى الله عليه وسلم سينوس عاد لي وانزلنا اليكم نور مبينا فأما الذين آمنوا بالله هو إله الرومي وعتصموه به إله حرج سقسي وكتابك كدري هو إله نتري مبين واعتصموا به كتابك وأعتصم قفص fa sayqiruhu ilayhu gari في رحمة rahmatin kharij ba min haji sakati wa janadu ilayhi subhanahu wa ta'ala kuwa hayna ga dhay kitabqa qaso ilayhi rumeew wa ilayhi nu nakhariis ta gali fasad adunka maalma weeyo barantagay naq nakhariisu ay qabriga ka bilaabad qabi wilaa jannakaaga dhigay su'aalah ku qodayn ayaao beelna ك بعدنا مركز برات كل دوجي وقع الفلوحة على براتي هي تسوم مرتي عيد تدبر في قبة العفلات تدبر القرآن قع العل فان كاسا مرور البما ويجي مد يجري مرور وسمن عنا هذا الرؤى على الكيس الجنائي عين كروان خدوار النعيم نعيم لا يبان وتر الجري ولكن كلام كي لا يصير معنا مرور وسنس عنا هذا هذا بقول جرا خسر تفسير مرور بفاكارس يوم مرور فان بوله سبحانه وتعالى لا يبص فعمل الذين آمنوا بِاللَّهِ واعتصموا بِهِ فسيصلون في رحمة من وإله جل دونه ومن إله حقيس كأسي وفضل من وإله سبحانه وتعالى جل دونه إن إله يكون حجسه وها أستوى إذا كغر المري أبدوا لنا وحبا لنا دارا في الصين إله ويا الدين إله وتصي إله أي إله تصي والروح فعمل الذين فعمل إن فسيدخلون في رحمة منه وفضله نحرص أن تقرروا بفضله أي واحد بلغ الصنيع بيراد بلغوا كتاب كسره نونه وضد الجنة راحه ويهديهم إلى وتصياء إليه حقيس سرادة ودعاء صلاة وضد إله الله مرء الجنة لو قلوا أي وتصياء إله سبحانه راح كسبها خصص وإله إياه رسولك الرسول صلى الله عليه وسلم النبي لهن حمدوا ويك سعى يوم الله يبطيكم إذين جوابه سؤال الشيء إلهي بي وحيدين كالجوابه في القرارة و سأعني أقول أي أن الحلقه جاهزين أي أن الحلقه دمات آدم سورة ضمن يستغطرونك ويكسرين قولوا حاطر هذا الله إلهي بي يبطيكم إلهي بي وحيدين جوابه في القرارة منك كالجوابه قرارة صم الرج والروعان فرع يأصل من العين إذا كان عرو الموستدرين ذات كده لأيومان نورو روح النور عمسى لنطيب أيها رب سبحانه وتعالى روح سكاردة هنا مر روح هلك هدور لن ليس لو يسوى الله يولد عرور ولو أختن ولا البولهين بعدن نصير عرور كميتك أبينا كميتك ولو أختن ولاهي كبروا لاشياء فالحان ديس فماتارك كبروا يجد ولهي صراحة مولاقات عداد الشيء يقضي وراشة تهي وكف haddii uu yahay saaxiib qada saaid moodo qadanay socda falaa waxa ay gabadhaas oo arur ti ti jogin oo ku wuu yahay arurtaad dilado waxa soo galay ku ayuu tahay wuu arurtaadi wuu wuu isaguna waa ninkii haday إلا أن كلها ولد، واستقل لما يمشي أنا مثل ما دينين، وحاول ولا قانون، ننكو حركة ما تعرفها، كله وش كده على السنة يعيده حلوهم بين معي، لكن يدو كاربربة قانون، كبر صميس ولد، وهو ننكونه، هذون نيهي، اللي نجوات دي بالي نبرون هلكة، ليس اللي هو ولد، وهو أخته بالي، هذون أنا ليس اللي هو ولد أنا عرور لهين، ولو أخته وعو كثري نسي بلاس وهو حدو إستوه نوري هذا الولاشر لما أستغرون عرور لهين أعبرهين وهو يريد إستغرون وضح ليه إن لم يكن لها الولد من عرور لهين قبره الولاشر فإن كانت تهديهين إثنى تهين اللبو أدين قبره اللبين ولا فرها فرهما وحيلين أكثر وحيلين وحيليهم صدح ملك اللي وقى بيه اللبع يلي مما تركه وليكه وليكه waqbad dad ayeyu wala sheega iyo amanta dalay ama ciritaan dad ay labayeen laakiin wiil kelma sheegin sheegaalanta maxay tahay iyo waxa ka dhacay maayub ma joog aabaad isiijo ilmahaaga ama ilmahaa bashajo walaalaha meesha waxa خاللا كو دخليه هادين ادنتاين لالو فلهما وحيلين اثرتان بيني ميم ما ساركه وهو كتغوي اثرتان كوي كانوا هادين اخوه ولا رجال اي ونساء او رجيا دمر فريد مثل هذين نساءي وفودا يو ويلكيبا لابا دمر مسيد وكاس أمويل كريوها أدويل يكبدو وجبان روحا ولا القوة دحليون عروسا فتكنا أبديو الجوب وإن كانوا هاتيهين هو دحليا روحا كالراضها إخوة هاتيه ولا ريهين رجالا يوانسانا هو رجل الضمرها فريد ذكري كي ذكر كاوة الولاها أو رجعها مثل حد الله عن طيان ربت ذكري نصير قوة يبين الله لكم إلهي بين عزيزي إلهي بأحكام صار بحلك يدينا عدن إلهي بأدين تيدين عد إلهي بأدين سبحانه الشريعي سأيدنا عدنه وقينوا الله إلهي وعدين لكم ليجلكم أن تضلوا الله تضلوا سأيلان قديلون الحق وقرم ربو سأل حقق قرر أعبان إلهي بسايد أن يكون عدنه سأل آية كحن الحلقة أي شهد عالي لذين كواعده أدين كواعده سألو أسوحي دمتلون أحلق أن تضلوا الله تضلوا والله بكل شيء علي إلهي الشيء والب واحد للويين سابتها يسود الحلان وصلاح الله ييرو إلهي الله سبحانه وتعالى سلامة لحدها يستدى حبون يقع أن مركز سيداء عدي سرعب عليه الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء والله أعلم